بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراف المستقيم شراف الذين أنعبت عليهم ويرد مقبوب عليهم